بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى يخرجكم من أرضكم أي يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل وقيل المراج إخراج بني إسرائيل وكانوا خداما لهم فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمار منها فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي المشاورة أو من الأمر وهو ضد النهي أرجه من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن ومن قرأ بغير همزين فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلة الهمزة أو يقول بمعنى الرجاء أي أطمعه وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان وأما إسكانها فلعله اجري فيها الوصل مجرى الوقف حاشرين يعني الشرطة جامعين للسحرة وجاء السحرة فرعون قيل هنا محذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة إن لنا لأجر من قرأه بهمزتين فهو استفهام ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده وإنكم لمن المقربين عطف على معنى نعم كأنه قال نعطيكم اجرا ونقربكم واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين الفا وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين خير موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأهم أو بإلقاء سحرهم فأمرهم أن يلقوا وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه واسترهبوهم أي خوفوهم بما اظهروا لهم من أعمال السحر أن ألقي عصاك لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الحبل وقيل إنه طال حتى جاوز الفيل تلقفوا أي تبتلعوا ما يأفكون أي ما صوروا من إفتهم وكذبهم ورؤية أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام لأقطعنا أيديكم الآية هو عيد من فرعون للسحرة وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره وقد ذكر معنى من خلاف في العقود. قالوا انا إلى ربنا منقلبون أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا أي ما تعيب منا إلا إيماننا ليفسدوا في الأرض ان يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينك ويذرك معطوف على ليفسدوا أو منصوب بإضمار أن بعد الواو وآلهتك قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال أنا ربكم الأعلى فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك أي عبادتك والتذلل لك إن الأرض لله تعليل للصبر ولذا أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قول في قوله ويستخلفكم في الأرض وقيل يعني أرض فرعون فأشار لهم موسى فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء من عباده ثم صرح في قوله عسى ربكم الآية فينظر كيف تعملون حظ على الاستقامة والطاعة بالسنين أي الجذب والقحط فإذا جاءتهم الحسنة الآية إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشدة تطيروا بموسى أي قالوا هذه بشؤنه فإن قيل لما قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير سيئة فالجواب أن وقوع الحسنة كثير والسيئة وقوعها نادر فعرف الكثير الوقوع باللام التي هي للعهد وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن أو ذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك ونكرها للتعليل ألا إنما طائرهم عند الله أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمي به ما يصيب الإنسان ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤن مهما هي ماء الشرطية ضمت إليها ماء الزائدة نحو أينما ثم قلبت الألف هاء وقيل هي اسم بسيط غير مركب والضمير في به يعود على مهما وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التهكم فأرسلنا عليهم الطوفان روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون والجراد هو المعروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم والقمن قيل هي الصغار الجراد وقيل البراغيث وقيل السوس وقرئ القمل بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل المعروف وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم والضفادع هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلات بها فروشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه والدم صارت مياههم دماً فكان يستسقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيخرج ما يلي القبطي دماً وما يلي الإسرائيلي ماء ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب وهي الأشياء المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم بما عهد عندك بدعائك إليه ووسائلك والباء تحتمل أن تكون للقسم وجواب وجوابه لنؤمنن لك أو يتعلق بدعوا لنا أي توسل إليه بما عهد عندك في اليم البحر حيث وقع القوم الذين كانوا يستضعفونهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر باركنا فيها أي بالخصب وكثرة الأرزاق وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي تمت لهم واستقرت والكلمة هنا ما قضي لهم في الأزل وقيل هي قوله ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض وما كانوا يعرشون اي بنون وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي جعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقن الجبل متبر من التبار وهو الهلاك وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في البقرة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة روي أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقرة نقاط ربي أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور أخلفني أي يكون خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيب؟ قال رب أرني لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر وأفرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرا فقال موسى ذلك ليسمع الجواب بالمنع فيتاول والآخر أن معنى أرني أنظر اليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا وكل الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل الآية قال لن تراني قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك ولكن ساتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت وإن لم يطيق الجبل فاحرى الا أن تطيق انت فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى وقال قوم للمعنى ساتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي الرؤيا وليس فيه دليل على أنها محان فانه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤيا لاستحالتها ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاب كما قال الله لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدع وبين أهل السنة والمعتزلة في مسألة الرؤية تنازع طويل وفي هذه القصة قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها ولما فيها من الأقوال الفاسدة جعله دكا أي مدكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضربت الأمير والدك والدق أخوان وهو التفتت وقل أذكاء بالمد والهمز أي أرضا ذكاء وقيل ذهب ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره وقيل تفتت حتى صار غبارة وقيل ساخف الأرض وأفضى إلى البحر وقر موسى صائقا أي مغشيا عليه تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هو عموما يراد به الخصوص فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا والصحيح أنه كلم نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة الإسراء فخذ ما آتيتك تأديبا أي بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وكتبنا له في الألواح أي ألواح التوراة وكانت سبعة وقيل عشرة وقيل اثنان وقيل كانت من زمرد وقيل كانت من ياقوت وقيل من خشب من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم وكذلك تفصيلا لكل شيء وموضع كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا وموعظة بدل منه فخذها بقوة أي بجد وعزم والضمير للتوراة يأخذ بأحسنها أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو وكذلك سائر المباحات مع المندوبات سأريكم دار الفاسقين أي دار فرعون وقومه وهو مصر ومعنى أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها وقيل جهنم وقرأ ابن عباس سأورثكم بالسائل المثلثة من الوراثة وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إسرائيل سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض الآيات يحتمل هنا أن يراد بها القرآن وغيره من الكتب أو العلامات أو البراهين. والصرف يراد به حدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم وقيل الصرف منعهم من إبطالها ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي لقاؤهم الآخرة أو من إضافة المصدر إلى الظرف واتخذ قوم موسى هم بن اسرائيل من بعده اي من بعد غيبته في الطور من حليهم بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو سدي وثدي وقرئ بكسر الحاء للاتباع وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام والحلي هو اسم ما يتزين به من الذهب والفضه جسدا اي جسما دون روح وانتصابه على البدن له خوار الخوار هو صوت البقر وكان السامري قد قبض قبضة من تراب اثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقدفه في العجل فصار له خوار وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته اتخذوه اي اتخذوه الها فحذف المفعول الثاني للعلم به وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى سقط في ايديهم اي ندموا يقال سقط في يد فلان اذا عجز عما يريد او وقع فيما يكره اسفا شديدا على ما فعلوه وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفون بسما ما خلفتموني أي قمتم مقامي وفاعل بئس مضمر يفسرهما واسم المذموم محدوف والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكف الذين عبدوا العجل أعجلتم أمر ربكم معناه أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل وألقى الألواح طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل وأخذ برأس أخيه أي شعر رأسه يجره إليه لأنه ظن أنه فرط. في كف الذين عبدوا العجل هارون شقيق موسى وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والثنو وقر ابن أمي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم وحذفت الياء بالفتح تشفيها بخمسة عشر جعل الإسمان اسما واحدا فبني ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل غضب من ربهم وذل أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن وكذلك قرأ بعضهم وقال الزمخشري قوله سكت مثل أن الغضب كان يقول له ألقي الألواحة وجر برأس أخيك ثم سكت عن ذلك وفي نسختها أي فيما ينسخ منها والنسخة فعلة بمعنى مفعول لربهم يرهبون أي يخافون ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله للرؤية تعبرون وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم واختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلا حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسى فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم وقيل إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم على عبادته والأول أرجح لقوله فقالوا أرن الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء والأول أظهر لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لو لو شئت أهلكتهم من قبل وئيائ يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي تمنى أو أي يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه الرجع إليهم دون هؤلاء السبعين ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإن عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت ولكنك عافيتنا وأبقيتنا ففعل معنا الآن ما وعدتنا وأحيي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل فمعنى هذا إذلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله ألا يعم الجميع بالعقوبه إن هي إلا فتنتك أي الأمور كلها بيدك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته إن هدنا إليك أي تبنى وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء قال عذابي أصيب به من أشاء إلى الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم وقرئ من أساء بالسين وفتح الهمزة من الإساءة وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصفيف ورحمتي وسعت كل شيء يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم قمة محمد صلى الله عليه واله وسلم وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق فقوله سأكتبها تخصيص للإطلاق والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة الذين يتبعون الرسول هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم لما قال ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس فلما قال فساكتبها للذين يثقون فيئس ابليس لعنه الله وبقيه اليهود والنصارى النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه واله وسلم كانه اتى بالعلوم الجمه من غير قراءة ولا كتابه ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون قال بعضهم الأمي منسوب إلى الأم وقيل إلى الأمة الذين يج الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل وكذلك الضمير في عندهم ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن, فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق لا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بان يقول لا إله إلا الله يفتح به عيونا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا ومن ذلك ما في التورات مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن أن الملك نزل على إبراهيم فقال له في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا رب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل، وأنا أضارقه وأنميه وأكبره وأعظمه بما زمان. وتفسير هذه الحروف محمد. ومن ذلك في التوراة أن الرب تعالى جاء في طور سيناء وطلع من, وطلع من ساعد. وظهر في جبال فاران ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام وساعد موضع عيسى وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابا لمكة قومي فازهري فأزهري مصباحك فقدنا وقتك وكرامة الله طارعة عليك فقد تخلل الأرض الظلام وعلى على الأمم المصاب والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك وتسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك عسافر الأمم وفي بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود وامتلأت الأرض من حمده لأنه ظهر بخلاص أمته ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم اسماعيل لما غضبت عليها سارة تراء لها ملك فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلتي فقالت أهرب من سيدتي سارة فقال لها ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهور دينه وعلو كلمته ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك أيضا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم وأي رجل لم يسمع ذلك الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبني قريضة وبني قينقاع وغيرهم ومن ذلك في التوراة إن الله اوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيمة وأجعله لأمة عظيمة ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارق ليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتفسير الفارق ليط أنه مشتق من الحمد واسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد وأحمد وقيل معنى الفارق ليط الشافع المشفع ومن ذلك في التوراة مولده بمكة ومسكنه بطيبه وأمته الحمادون وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرا في كل يوم وليلة وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في اسلام كعب الأحبار وهو من اليمن من حمير أن كعبا اخبره بأمره وكيف كان ذلك وقيل كان أبوه من مؤمن أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من عظمائهم وخيارهم قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة وبكتب الأنبياء ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلم فلما حضرته الوفاة دعاني فقال يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث وقد أظل زمانه فكرهت أن أخبرك بذلك فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعوا وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه القوة التي ترى وطينت عليهما فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فإن الله يزيدك بهذا خيرا فلما مات والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين فلما انقض المأتم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده مولده بمكة ومهاجره بطيبه ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال وتتذلل بالتكبير ألسنتهم وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه يغسلون فروجهم بالماء ويأتذرون على اوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطولهم ويؤجرون عليها وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم فلما قرأت هذا قلت في نفسي والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذا فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على اتيانه وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة فقلت هو هذا وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين وجعلت أن أتبين وأتثبت فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظن ثم بلغني أن خليفة قام مقامه ثم لم ألبت إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو أن تظير وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفائهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت انتظر فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلام فوالله إني ذات ليلة فوق فطح فإذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا فلما سمعت هذه الآية خشيت الله ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي فما كان شيء أحب إلي من الصباح فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبح وقال كعب لعمر عند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحه على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره وقوله لا يخالف فعله والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتباعه رهبان بالليل وأسل بالنهار متراحمون متواصلون متباذلون فقال له عمر سكلتك أمك حق ما تقول قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لحق فقال عمر الحمد لله الذي اعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم التي وسعت كل شيء ومن ذلك كتاب فروة ابن عمر الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد الرسول الله من فروة بن عمر إني مقر بالإسلام مصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه فقال قيصر صدق والإنجيل. يشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى رقل وسؤاله رقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبر بها علم أنه رسول الله وقال إنه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدمي ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت انازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هنا، فجعلت أنظر كيف أصنع فلما كان من الهاجرة وفاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه فقال إنك على ما أرى ما نقلت شيئا ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت وثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجره فانتهيت إلى دير فاستضللت بفنائه فخرج إلي رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا فقلت أضللت اصحابي فقال لي ما أنت على طريق وإنما وإنك لتنظر بعيني خائف فادخل فاصب من الطعام واسترح فدخلت فاتاني بطعام وشراب فاطعمني ثم صعد في النظر وصوبه فقال قد علم والله اهل الكتاب ما على الارض اعلم بالكتاب مني واني لاارى صفتك الصفه التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب فقال لي ما اسمك فقلت عمر ابن الخطاب فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي, فاكتب لي على ديري هذا وما فيه فقلت يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكررها فقال إنما هو كتاب في رق فإن كنت صاحبنا فذلك وإلا لم يضرك شيء فكتبت له على ديره وما فيه فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إليه ثم أوكف أتانا فقال اتراها فقلت نعم قال السر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأملك فاضرب وجهها مذبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إليه قال فركبتها فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز فضربتها مدبرة وانطلقت معهم فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس فلما رآه عرفه فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين قال نعم يا أمير المؤمنين قال إن اضفتم المسلمين ومرضتموهم وارشدتموهم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها فجاءه يوما يهودي من يهود عمان فقال له انشدك بالله من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و وسلم فقال اليهودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله قال عمر اللهم نعم فقال اليهودي لان كان حقا ما تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمر ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قاله قال له اليهودي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم مات فيه ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم وبارك وشرف وكرم ومن ذلك أن وفد غسان قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقيهم أبو بكر الصديق فقال لهم من أنتم؟ قالوا أرهط من غسان قدمنا على محمد لنسمع كلامه فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوفود ثم اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلموه فقالوا وهل نقدر على كلامه كما أردنا فتبسم أبو بكر وقال إنه ليطوف بالأسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه ويرغب من يراه منه فقالوا لأبي بكر من أنت أيها الرجل؟ فقال أنا أبو بكر ابن أبي قحافة فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعد فقال أبو بكر الأمر إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسلموا. يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه أو تفسيرا لما كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير وأن الخبائث هي المستقذرات كالخنافس والعقارب وغيرها ويضع عنهم إصرهم وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك وعزروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته إني رسول الله إليكم جميعا تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فإعراب جميعا حال من الضمير في إليكم الذي له ملك السماوات والأرض نعت لله أو منصوب على المدح بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر يؤمن بالله وكلماته هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء ومن قوم موسى أمة هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصره وقطعناهم أي فرقناهم اسباطا السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتين عشرة لا على التمييز فإن تمييز اثنتين عشرة لا يكون إلا مفردة وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة الأسباب لا ست فانبجست أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار وقال القزويني الانبجاس أول الانفجار وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة تنبيه وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة في قولهم فجرت وانبجتت وقوله وإذ قلنا دخلوا وإذ قيل له مسكنوا وقوله وكلوا بالواو وفكلوا بالفاء فقال الزمخشري لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها واسألهم أيسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ عن القرية قيل هي إلياء وقيل هي طبرية وقيل مدين حاضرة البحر قريبة منه أو على شاطئه إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد عن. عنه وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانه أو بحاضرة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي يثبت إذا عظم يوم السبت ومعنى عن ظاهرة قريبة منهم يقال شرع منا فلان إذا دنى وإذ في قوله إذ, تأتيه إذ تأتيهم منصوب بيعدون أو بدل من إذ يعدون قالت أمة منهم لما تعظون قوما الآية افترقت بني إسرائيل ثلاث فرق فرقة عصت يوم السبت بالصيد وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم وفرقة سكتت واعتزلت لم تنها ولم تعصي وأن الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لما تعذون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها او نجت لاعتزالها وتركها العصيان بعذاب بئس اي شديد وقرئ بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فعل وكلها من معنى البؤس فلما عتوا عمنه عنه اي لما تكبروا عمنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين ذكر في البقرة والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قرادة وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البئيس هو المسخ تأذن ربك عزما وهو من الإيذان بمعنى الإعلام لا يبعثن عليهم الآية أي يسلط عليهم ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام أو من كان صالحا من المتقدمين منهم بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء والخلف بسكون اللام ذنب وبفتحها مدح والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين وقيل المراد النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا ذلك اغترار منهم وكذب وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الواء للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا وإعراب الا يقولوا عطف بيان على نتاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة وتفسير والذين يمسكون بالكتاب قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد وإعراب الذين عطف على الذين يتقون أو مبتدا وخبره إنا لا نضيع أجر المستحين وأقام ذكر المستحين مقام الضمير لأن المستحين هم الذين يمسكون بالكتاب وإذ نتقن الجبل فوقهم قد تلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها وقد تقدم في البقرة تفسير الظل وخذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم الآية في معناها قولان أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموا روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم والثاني أن ذلك من باب التمثيل وأن أخذ الذرية عبارة عن ايجادهم في الدنيا وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم الست بربكم وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى انت ربنا والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر وإنما تطابقه بتاويل وذلك أن أخذ الذريه إنما كان من صلب آدم ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم والجمع بينهما أنه ذكر, بأنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية وعلى تأويل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا قالوا بلا شهدنا قولهم بلا إقرار منهم بأن الله ربهم فإن تقديره أن تربنا فإن بلى بعد التقرير تقتضي إثبات بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي إيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا فهو من قول الله لا من قولهم وقرئ بالتاء على الخطاب لبني آدم وبالياء الإخبار عنهم واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله فرشاه الملك وَأَعْطَاهُ الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك وقال ابن هو رجل من اسمه بلعم ابن كان عنده كان عنده اسم الله الأعظم فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى فألح عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى فالآيات أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم وعلى قول بن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة وقيل كان عنده من صحف إبراهيم وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو أمية بن أبي الصلت، وكان قد اوتي علما وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بلر، ثم رجع عن ذلك ومات كافرا وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجل ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده ولكنه أقلد إلى الأرض عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله فمثله كمثل الكلب أي صفته كصفة الكلب وذلك غاية في الخسه والرداءة ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب وهي حالة دائمة للكلب ومعنى ان تحمل عليه ان تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال ووجه تشفيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهته وكصفة الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تريكوا لم يهتدوا وشبههم في الرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات شاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم الآية قدم هذا المفعول للاختصاص والحصر كثيرا من الجن والإنس هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي لا يبصرون بها ليس المعنى نفس السمع والبصر جملة وإن المعنى نفيها عما ينفع في الدين ولله الأسماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وسبب نزول الآية أن أبا جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى فقال يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد والفسن مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد. فادعوه بها أي سموه بأسمائه وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله اجماعا وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أعني تعين التسعة والتسعين واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو موقوفة على أبي هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين وذر الذين يلحدون في أسمائه قيل معنى ذر اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم فالآية على هذا منسوخة بالقتال وقيل معنى ذر الوعيد والتهديد كقوله وذرني والمكذبين وهو الأظهر لما بعده وإلحادهم في أسماء الله هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه وقيل تسميته بما لا يليق وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزة من العزيز وممن خلقنا أمة الآية روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى سنستدرجهم الاستدراج استفعال من الدرجة أي سوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون والإمهال مع إرادة العقوبة إن كيد متين ثم فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وضاطنه خذلان أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفى عنهما نسب له المشركون من الجنون ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنه معمولا لقوله أو لم يتفكروا فيوصل به والمعنى أو لم يتفكروا فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنه ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أو لم يتفكروا ثم ابتدأ إخبارا استئنافا لقوله ما بصاحبهم من جنه والأول أحسن أولم ينظروا يعني نظر السدلال ما خلق الله عطف على الملكوت ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها وأن, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن الأولى مخففة من الثقيلة وهي عطف على الملكوت وأن الثانية مصطرية في موضع رفع بعسى وأجلهم يعني موتهم والمعنى لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل فبأي حديث بعده الضمير للقرآن يسألونك عن الساعة السائلون اليهود أو قريش وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أيان مرساها معنى أيان متى ومرساها وقوعها وحدوثها وهو من الإرساء بمعنى الثبوت قل إنما علمها عند ربي أي استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد لا يجليها لوقتها إلا هو معنى يجليها يظهرها فهو من الجلاء ضد الخفاء واللا في وقتها ظرفية أي عند وقتها والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله ثقلت في السماوات والأرض في معناه ثلاثة أقوال الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتهم أو لهيبتها عندهم وخوفهم منها والثاني ثقلت على أهل السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض والثالث معنى ثقلت أي ثقل علمها أي خفية يسألونك كأنك حفي عنها الحفي بالشيء هو المهتبل به المعتني, المعتني به والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقربتك منهم فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك وقيل المعنى يسألونك كأنك حسي بالسؤال عنها ولو كنت أعلم الغيب لاستكسرت من الخير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه وما مستني السوء عطف على لاستكسرت من الخير أي لو علمت الغيب لاستكسرت من الخير واحترشت من السوء ولا في الله أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار والسوء على هذا هو الجنون واتصاله بما قبله أحسن لقوم يؤمنون يجوز أن يتعلق ببشير ونذير معا أي أبشر المؤمنين وأنذرهم وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم هم الذين ينتفعون بها ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها ويكون المتعلق بنذير محذوف أي نذير للكافرين والأول أحسن من نفس واحدة يعني آدم وزوجها يعني حواء ليسكن إليها يميل إليها ويستأنس بها تغشاها كناية عن الجماع حملت حملا خفيفا أي خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحوامل من حملهن من الأذى والكرب وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها فمرت به قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده وقيل معناه قامت وقعدت فلما أسقلت أي سقل حملها وصارت به ثقيلة لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا سالما في بدنه فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلب جعل أولادهما له شركاء فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة وكذلك فيما آتاهما أي فيما آتا أولادهما وذريتهما وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها إن اطعتيني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك وكان اسم إبليس الحارث وإن عصيتني في ذلك قتلته فأخبرت بذلك آدم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طبعا في حياته فقوله جعل له شركاء فيما آتاهما أي في التسمية لا غير لا في عبادة غير الله والقول الأول أصح لثلاثة اوجه أحدهما أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والثاني أنه يدل على أن الذين أشركهم أولاد آدم وذريته لقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع والثالث أن ما من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة وقيل من نفس واحدة هو قصي بن كلام وزوجته وجعل له شركاء أي سموا أولادهما عبد العزة وعبد الدار وعبد مناف وهذا القول بعيد لوجهين. أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم والآخر أن قوله وجعل منها زوجها فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم ولا يصح في زوجة قصي أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه الآية رد على المشركين من بني آدم والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلها وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم يعني إن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهدي أو تهدا، لأنها جمادات سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون تأكيد وبيان لما قبلها فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون فوضع الزملة الاسمية موضع الجملة الفعلية وهل لا قال أو صمدتم فالجواب, فالجواب إن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة فعبر هنا بجملة اسمية لتقطضي الاستمرار على ذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم رد على المشركين بأن آلهتهم عباد فكيف يعبد العبد مع ربه فدعوهم فليستجيبوا أمر على جهة التعجيز ألهم أرجل يمشون بها وما بعد معناه أن الأصمام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة والقدرة ومن كان كذلك لا يكون إلها فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة وإنما جاء هذا البرهان بلغض الاستفهام لأن المشركين مقرون أن أصمامهم لا تمشي ولا تضطش. ولا تبصر ولا تسمع فلزمته الحجة والهمزة في قوله ألهم للاستثام مع التوبيخ وأمس في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل وليست عاطفة قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون المعنى استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخروني فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة وفيها إشارة على التوكل على الله والاعتصام به وحدا وأن غيره لا يقدر على شيء ثم أصح بذلك في قوله إن ولي الله الآية أي هو حافظي وناصر منكم فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي ثم وصف الله بأنه الذي أنزل الكتاب وبأنه يتولى الصالحين وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تولى حفظه ومن تولى حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله ولا سيما فيما يقوله عن الله والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم الآية رد على المشركين وقد تقدم معناه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لهم وردا على من عبدها فإنها جمادات لا تسمع شيئا فيكون المعنى كالذي تقدم أو يريد الكفار وصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعا ينتفعون به لإفراط نفورهم أو لأن الله طبع على قلوبهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرون إن كان هذا من وصف الأصمام فقوله ينظرون مجاز وقوله لا يبصرون حقيقة لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئا وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازا على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون خذ العفو فيه قولان أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر ما لا يشق عليهم لأن لا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى السهل والصفح عنهم وهو ضد الجهل والتكليف كقول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي والآخر أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكسرة وأمر بالعرفي أي بالمعروف وهو فعل الخير وقيل العفو الجار بين الناس من العوائد واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد وأعرض عن الجاهلين أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم وحلم عنهم ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عنها فقال لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن عم ظلمك وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيها بمكارم الأخلاق وهي على هذا تابتة الحكم وهو الصحيح وقيل كانت مداراتا للكفار ثم نسخت بالقتال وإما ينزغنك من الشيطان نزغن نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به نعوذ بالله من الشيطان الرجيم طائف من الشيطان معناه لمة منه كما جاء إن للشيطان لمة وللملك لمة ومن قرأ طائف بالألف فهو اسم فاعل ومن قرأ طيف بياء ساكنه فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت تذكروا حدف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته والحياء منه أو عذاوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك فإذا هم مبصرون هو من بصيرة القلب وإخوانهم يمدونهم في الغيب الضمير في إخوانهم للشياطين وأريد بقوله طائف من الشيطان الجنس ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة وإخوانهم هم الكفار ومعنى يمدونهم يكونون مددا لهم يعضدونهم وضمير المفعول فيه يمدونهم للكفار وضمير الفاعل للشيطان ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون الضمير في إخوانهم للكفار والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتها والمعنى واحد وفي الغي يتعلق بيمدونهم وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفار أو لا يقصر الكفار عن غيهم وفي الآية من إدراس البيان لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جتبيتها الضمير في لم تأتهم للكفار ولولا هنا عوض وفي معنى جتبيتها قولان أحدهما اخترعتها من قبل نفسك فالآية على هذا من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار هل لاجئت بقرآن من قولك والآخر معناه طلبتها من الله وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزة أي يقولون أطلب المعجزة من الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي معناه لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني هذا بصائر أي علامات هدى والإشارة إلى القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة والثاني أنه الإنصات للخطبة والثالث أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه والثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة لعلكم ترحمون قال بعضهم الرحمه أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية واذكر ربك في نفسك يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرا فعلى الأول يكون قوله ودون الجهر من القول عطف متغير أي حالة أخرى وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول بالغدو والآصال أي في الصباح, في الصباح والعشي والآصال جمع أصل والأصل جمع أصيل وقيل المراد صلاة الصبح والعصر وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق إن الذين عند ربك هم الملائكة عليهم السلام وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكفار وله يسجدون قدم المجرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم سورة الأنفال نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها يسألونك عن الأمفال الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسائلون هم الصحابة والأنفال هي الغنائم وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فرق فرقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العريش تحرصه وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسرهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها واختلفوا فيما بينهم فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه وقد اختلف الفقهاء هل يكون التنفيل من الخمس وهو قول مالك أو من الأربعة الأخماس أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس قل الأنفال لله والرسول أي الحكم فيهما لله والرسول لا لكم وأصلحوا ذات بينكم أي اتفقوا وأتلفوا ولا تنازعوا ذات هنا بمعنى الأحوال قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب وأطيع الله ورسوله يريد في الحكم في الغنائم قال عبادة بن الصامت نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها على السواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين إنما المؤمنون الآية أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر وجدت قلوبهم أي خافت وقرأ أبي بن كعب فزعت زادتهم إيمانا أي قوي تصديقهم ويقيلهم خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن زيادته إنما هي العمل لهم درجات يعني في الجنة كما أخرجك ربك فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهة تنفيذ الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب والثاني أن يكون في موضع الكاف نصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من بيتك يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله لغزوة بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كرهوا قتال العدو وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقال له سعد بن عبادة امض لما شئت فإنا متبعوك وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خض هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ينصرون كأنما يساقون إلى الموت تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش واذ يعدكم الله احدى الطائفتين يعني قريش او عيرهم والعامل في اذ محذوف تقديره اذكروا انها لكم بدل من احدى الطائفتين وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم الشوكه عباره عن السلاح سميت بذلك لحدتها والمعنى تحبون ان تلقوا الطائفه التي لا سلاح لها وهي العير أن يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم يوم بدر ليحق الحق متعلق بمحذوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا للأول لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل يبطل الكفر إذ تستغيثون ربكم إذ بدل من إذ يعذكم، وقيل يتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ممدكم أي مكسركم مردفين من قولك ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضا فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون وما جعله الله الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة إذ يغشيكم النعاس إذ بدل من إذ يعيدكم أو منصوب بالنصر أو بما عند الله من معنى النصر أو بإضمار فعل تقديره أذكر ومن قرأ يغشاكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشى المشدد وكلاهما يتعدى إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غش المتعدي إلى واحد أي ينزل, ينزل عليكم النعاس أمنة منه أي أمنا والضمير المجرور يعود على الله تعالى وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله. قال ابن مسعود أن عاصف عند حضور القتال علامة أمن من العدو. وينزل عليكم من السماء أن تعديد لنعمه الأخرى، وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر، وقيل بعد وصولهم، فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. ليطاهركم به كان منهم من أصابته جنابه فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهر ولا للوضوء ويذهب عنكم رجز الشيطان كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدم الماء فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان وليربط على قلوبكم أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وازاله الكسل عنها ويثبت به الاقدام الضمير في به عائد على الماء وذلك أنهم كانوا في رمله دهمة لا يثبت فيها قدم فلما نزل المطر تلبت وتدقت الطريق وسهل المشي عليها والوقوف ورؤية أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين فتبين أن ذلك من لغة الله إذ يوحي يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها أو يكون العامل فيه يثبت فثبت الذين آمنوا يُحتمل أن يكون التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها اذ تصوروا بصور بني آدم أو بإلقاء الأمن في نفوس المؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يُحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل فاضربوا فوق الأعناق يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين ومعنى فوق الأعناق أي على الأعناق حيث المسّل بين الرأس والعنق لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرأس وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة كل بنا قيل هي المفاصل وقيل الأصابع وهو الأشهر في اللغة وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أسره وقتله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر والباء للتعليل وشاقوا من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة ذلك فذوقوه الخطاب هنا للكفار وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العطاب أو العذاب ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كقولك زيدا فاضربه وأن للكافرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه والواو بمعنى مع زحفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم ومعناه متقابل الصفوف والأشخاص وأصل الزحف الاندفاع فلا تولوهم الأدبار نهي عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب ما يذكره في موضعه ومن يولهم يومئذ أي يوم اللقاء في أي عصر كان إلا متحرفا لقتال هو الكر بعد الفر ليريى عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في الحرب أو متحيزا إلى فئة أي منحازا إلى جماعة من المسلمين فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيئا من ذلك حاضرة ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال أنا فئة لكل مسلم وهذا إباحة لذلك والفرار من الذنوب الكبائر وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله وَمَيْوَلِهِمْ وَقَالَ وَقَالَ الزَّمْغْشَرِيُّ انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ وَإِلَّا لَغُ وَوزن متحيز متفعلا ولو كان على متفاعل قال متحوز لأنه من حاز يحوز أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة وما رميت إذ رميت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ يوم بدر قرضة من ثراب وحصى ورمى بها وجوه القفار فانهزموا فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة بلاء حسنا يعني الأجر والنصر والغنيمة موهن من الوهن وهو الضعف وقرئ بالتشديد والتخفير وهو بمعنى واحد إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين وفتح لهم ومعنى إن تستفتحوا تطلب الفتح ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم وقيل إن الخطاب للمؤمنين